ذَهَبَ إِلَى الْحُطَمَ وَأَنْحَقَنِي بِالصَّالِحِينَ وَجَعَلَ لِسَانَ قِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَجَعَلَنِي مَوْرِثَ جَنَّةٍ نَعِيمٍ وَغَفَرَ لِي إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الظَّالِمِينَ يَوْمَ يُبْعَثُونَ إِذْ مَا لَا يَنْفَعُ لَا وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ فَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ كُنْ ذُلِّ لِلَّهِ هَلْ يَنخُرُ لَكُم أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبْكِبُوا فِيهَا وَالْغُرُون فَكُبْكِبُوا فِيهَا وَالْغُرُون وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ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 وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا خَازِعٍ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَال لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٍ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُم رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَلَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ قَالَ أَنُؤْمِنُ لَكَ وَأَتَّبَعَكَ الْقَوْمُ